والَّذِينَ يَكْنِ زُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُم ف قُونَهاَا فِي سَبيلِ اللهِ فَبَششِرهُم فَبَششِرهُم بعَذاابٍ أَلم يَوْمَا يُحم عَلَيهَا ف نَارِجَهََّمَ فَتُكوى فَتُكوى بِهاجِبهُهُم وَجُُوبُهُم وَظُهُورهُم. هذا م كََزتُم لِأَنفُسِكُمْ فَذوقُ مَا كُتُم تَكْنِزون إِ عِدتَ الشّهورِ عدَ اللَّهِثن عشرَ شَهْرًا فيِي كِتابابِله إثنَا عشَرَ شَهْرًا فِي كِتابابِ اللهه كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَررضَ مِنْهَا. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما, كما يقاتلونكم كافة واعلمون أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوه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 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ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 وَجَعَلَ كَلِمَتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سُفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعَلِىَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرۡخَ فَفَا فَن وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعكم ولكن ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حتى, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون